حتى إذا فتحت يأجوج ومؤجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب يسلون وقتر بالوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ضالبين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء لها دم وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون